افا امنتم ان يخطف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثم لا لَا تَجِدُونَ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تبيعا وَلا قَدَكَر وََّدَلي آدَمَ وَحَمَ النهُم فِيبَلّ وَالبَحر وَغَزَقُناهُم مِنَ الطَّمَا وَرزَقناَاهُم مِنَ الطَّباتاتِ وَخَّ لهُم عَلَ كَسٍ مِمَّن خَلَقُونَا تَبلَ يَوْمَ نَدُ كُل أُنااتٍ